Si O Nikoog bir taddi raoh hey siya ni ma gairoτο nahe ma shaiyanitойти nihogioso si o Nikoog bir taddi rawh hyd ha 해� noir SHE 流 ge al ki حتى لو اشلنا صنعتني فاز والله اللي يتصم يا حسين بك حتى لو اشلنا صنعتني فاز والله اللي يتصم يا حسين بك انت حبل اللهم محمد والصبي انت جنة كل حقد اجيك انت جنى ورغم كل حقد اجيك باقي عهدي طابك عهدي va'da edi منا صيرش لما ننفجر وصل أزحف لك يا بليم ما استمر منا صيرش لما ننفجر وصل أزحف لك يا بليم ما استمر آني من أنصاب وسهام الغدر أحزيش اللي يضدني من كسر أحزيش اللي يضدني من كسر ما نعفك ظل نطوفك mano afak zalno tufek loqta'ana loqta'ana سالي يهتف يا ساليب واس دمك والجسم يصبغ ثرب دم مني سن يهتف يا ساليب واس دمك والجسم يصبغ ثرب لان مايتك في البواكي والنحيب رايدي واسيك يا البلدم ndem yinzif, wabqa ahtifif, ndem yinzif, أعتنيك وجايب وياي الجروح لأن أدر منوصل القبر اكتروح يا شمس عمري بسماحة من تلوح قلتم على الرأس لم صابك أنوح على الراس لم صابك أنوح اعتنيك وجايبو ياي الجروح اللي ان ادرم نوصل القبر اكتروح يا شمس عمر بسماه من تلوح الطمع للرأس لم صابك انوح دمعي سجل انت الويل دمعي سجل انت الويل لو قطعوني لو قطعوني يتعنى لنا لا ما غيرانه ليش يعنى كان الأداء بصوت الرادود الحسيني سيد علي الزاملي كلمات وألحان علي الدريعي مخرجا ومهندسا للصوت كرار الموالي